بسم الله الرحمن الرحيم ألفنا مراء تلك آيات الكتاب الحكيم وكان الناس عجبا أن نوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس ونشر الذين آمنوا أن لو قلم سلق عند ربهم قال الكافر من هذا مبين إنا ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ست أيام ثم استوى على العرش يدبرون أمر لا من بعد إذ نسألك الله ربكم فاعبدوا فلا تذكرون إلى ما رجعكم جميع ما عند الله ثم يعيدون الذين من قبل الذين اتافرون من الشراب محمد زابن هاد الله هو الذي دعنا الشمس ضياء والقمر نورا وقدروا من هذا تعالى معدل السنين والحسام ومع خلق الله تعالى من الأبلغ يغصر العيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنار وما خلق الله بإسم الله عبد الله للعيات لقوم يتقون إما يغلق لقونا رب الحياة للبناء ولك ما هو من عرورك أنك سموت إن الذين آمنوا الصادقين ربي معلم تجدين ذات من عرور جنات نعيم لا وهم الجسمان إن الله متحير في أسراره وأخر الآم الحمد لله رب الله الناس الشر استيعارا وإذا مس لإنسان طبدا على الجميع وقعا يوقع المقارن فأما كشبنا عنه طرهم ركا لم يدونها طرهم مساك ذلك الزنيا للمسلمين ما كانوا ليعملون ولقد علقنا القرون من قولكم لما ظالموا وجهتم رسولهم المياذ فما أكبر ما كانوا ليؤمنوا كذلك نجل من بعد إن كانت تعملون فَإِذَا ذا تتناي ما يذا بنياتهم قال الذين نادوا قرانا ان ان قران الى ابدل قل ما يكون لي اود من انفسنا تلهون نفسينته اللهم انهار يقاول صدره ذا يمنظن الله شامل ما طلب تركم دركم من ويعبدون من دون الله ما يجرم ويغفرهم ويقولون لا شفاعة عند الله قل دونا دون الله مَا يجرم السماوات والأرض سبحانه دع ما شئون وما كان ناس لهم تومات مختلفون لا قوم سماق من ربنا يقول لهم ما في إختلفون ويقولون لا وانزل عليهم من من المندورين وإذا مأذقنا الناس رحمداً من عند الله مستهم إذا رمكم إياه أقول الناس رمك لأن رسولنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يصيركم البرم والبعاية إذا كنتم في خلق والجريع بإمبريين طيب دماغفر بمجراجة تاريمها عاصم وجاءهم الموجون كل مكان وظنوا أنهم محيطة بمدعو الله وخلص الله الدين لأن أنجيتنا من هزنا كنتم من الشاكين فلما أنجيهم في عدو الحق يا ايها الناس نسوا ما بالغوا عليهم ثم ذاقوا حياه الدنيا ثم الينا مرجعكم رب العالمين بما كنتم تعملون انما واسونا يا الدنيا كما ان الله ورسله ما وقت رزقنا ما منادم ما حتى على والله يدول على ذلك السلام ويادم من الشهر السرعة المستقيم الذين احسروا السلام وزيادهم ولا يرقوهم وجود مقاتلون ولا ذلك أولاك صحاب الجنة وفي خالدون والذين كسبوا سياد جزاءه سيادهم بمسنعه وتلاقهم ذلك ما يرقو من الله من عاصم فأنما أرسل وجود مقطع من الليل المظلمات هؤلاء الصالحون في أفراده يوم نعشهم جميعا ثم نقول الذين أشرفوا مكانكم أنتم الشركاءحكم فزيل الله بين مقاصركم ما كنتم يرتعون فكفى بالله شيئا بينكم كنا عن رادكم غافلين هنالك تؤمنون كل نفس ما أسلمت ترد من الله ملا من حق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزق من السماي والعرض أم من يملك السماي والعرض ومن يخرج الحي من الميد ومن يخلج الميد من الحي ومن يذبر الأمر حسين قل الله فقل فلا تلتقون فذلكم الله ربكم ونحقهم وعزبت الحق إلا الضرار فذلك حقا كلمة ربنا على الذين فسقوا وامنا يؤمنون قل من شركائكم من يبدأ الخالق ثم من يعيدوا لا يبدأ خلص من يعيدوا فأناتوا فكون قل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي لك فمن يهدي إلى الحق يهتمع من لا يهدي إلا أن يهدي فما لكم كيف يفتحكمون وما يتم أكثر إلا الظن إن الظن لا أغنم من حق الشياء إن الله عليم ما يفعلون وما كان هذا القرآن إن من دون الله ولكن تصديق الله جبان إذا يبقى تفصيل وكذاب في من رب العالمين أم يقولون أفتره قل فأتم شرعة من سلم وذوما لست من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا ما لم يحيطوا بعلم ولما يعدم تابين وكذاك ذب للجل من قولهم كيف كما كان عربيت ومنهم من يؤمن بي ومنهم من لا يؤمن بي وربك أعلى من مفسد وإن كلمك لي عملي وَلَكُمْ ليعملوا أَنْتُمْ عملك مِمَّا بريئون وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُمْ تعملون ومنهم من يستمعون إلى أنت أفندد اسمه لا يقلون ومنهم من يذر إليك أفندد إن الله لا الناس وَيَوْمَ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا قَدْ أُوتُوا الَّذِينَ كَذَبُوا قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ بَعْضَ الَّذِينَ مِّنْهُمْ أَوْ ۖ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا أملك نفسي انطروا ولا نفع إلا ما شاء الله لكل أمة ناجر من أجلها ناجر من أجلها فراسة من الرسولون ولا لئتم أدرك ما جاء ماذا استلمون من الرسولون أسمى ذا ما قامنتم يا أرآء أقولكنتم تستعينون ثم قيل الذين تلومون قل أولدها تزون إلا ما كنتم تسمون استنبئونك أكنه قل إيه وربي إنه وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لا افتدت به وأسرون الأرض هماره العذاب وقضي بينهم من قسطهم لا يظلمون ألا إن لله ما في اسمواد الأرض إنه عد الله حقه ونكسرهم لا يعلمون هو يرحي ترجعون يا ايها الناس اتقوا ربكم ان ربكم هو الشفاء لما بصره واو رحمه قل للمؤمنين قاموا اننا ان رحمتي فمن ان يفرحوا وخير مما يجمعون قل ارايتم ما انزل اللهكم الله لكم من من قل الله لكم الله تفترون فما ظنوا الذين يختارون الله بكذبه يوم القيامة إن الله لزوف على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأنهم وما من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم الشهود إذ تفيدون فيهم أيهاد وعن من نسقال الزرات في الناس في السماية ولها أصغر من لَا إن أَوْلِيَنَا اللَّهِ لَا خَافٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَلُونَ الَّذِينَ آمَنْ وَكَانَتْ تَقُونَ لَا هُمُ الْبُشْرَى وَلَحْيَاةَ تَبِعُونَهُمْ لَا التَّبْدِيلَ لَكَمَةِ اللَّهِ ذَلِكَ وَالْفَضْرَ عَزِيمِ وَلَا يَحْزُونَكَ قَالُهُمْ إِنَّ الْعِزَةَ إِنَّا جَمِيعًا هو السميع إن لله من في السماء و في الأرض وما يتمعون الذين يجعون من دون الله شركاء إن يتمعون إلا الظلم عنهم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الإليون تسكن فيهن إلغم السرينا ذلك العييات لنقهم يسمعون قالوا اتخذ الله أولا سبحانه وغنيلهم وما في الأرض إن عندكم من السلطان بهذا تقول الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترضون الله عذابا أفلون ما في الدنيا ثم إلى ما رجيم ومن رجيم عذاب بما كانوا يكررون واتن عليهم ما القى قويا قوم إن كان أمر عليكم مقام وذكر يوم الله فامواتقون الخدم أمركم الشرك أن يركم سماكم أمركم عليكم غمتا سماقول لي مراتون رون فإن دوّلته وسألتكم من أجر إن أجر يالله الله أمرناكم من المسلمين. فكذبوه فنجيناهم معه في الفلك واجعلناهم خلائف وغرفن الذين كذبوا وعدنا فنظروا كان عاقبة الموذرين ثم بعثنا من بعدي رسولا إلى قوم فجاعوهم بالبنيات فما كانوا اليمون مما كذب مهي من قبل كذلك نعطوا على قلوب المعذرين ثم بعثنا من بعدي موسى وابونا فرعون من إيمانية فاستكبروك مجرمين فَلَمَّا جاءوا لكم من عندنا قالوا إن هذا لسحر المبين قال موسى تقولون الحق لما جاءكم مصرون هذا ورائفهم قَالُوا قالوا أجئتنا لتعفذتنا لما بدنا عليها فأنا وتكون فِي الْأَرْضِ في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين فقال فرعا نؤتوني بكرنا السهر المبين فلما جاء السهر قالوا موسى رَمَى الْقَوْمَ فَرَمُوا سَمَاءَ جَنَّتُهُمْ فَسَأَلَ اللَّهُ أَنْ نُنَزِّلَ عَلَيْهِمُ الْعَذَابَ وَمَا يَهْقُنُ لَهَا حَقَّ <تصفيق> مُنَادِي وَنَكِرَ مُجْرِمُونَ فَمَا آوَانَ مُوسَى لَنَا ذُرِيَّتُكُمْ قُمْ يَا خَافِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلِيمٌ بِالْأَرْضِ وَإِنَّهُ فقال موسى عليه القومين كنوا آمنوا من الله فعلا تواكنوا من كنوا مسلمين فقالوا ان الله تواكننا ربنا لا تجنع الفتنة للقوم الظالمين ونجنب رحمتكم من القوم الكافرين ووحينا على موسى أخي أنتبوا هذا القوم كما من السر بيوتهم واجعلوا بيوتكم كبلا ممنين وقال موسى ما ان جاءت فرعون وما له سند وما ين في الحياه الدنيا وربنا ربنا ان يضل اسمي ربطه سلام والمسلمون يامن واتيروا لا ذالين قال قل لي ودات ثم ولا تتبعن من سمير العزيز وَجَاءُوا وَالْنَاوِ بِمَنِيسُونَ إِلى الْمَحْرَفَاتِ مَعُونَ فَأَوْنُوا وَجُنُودٌ بَغِيٌّ وَعَدُّهُمْ حَتَّى أَدْرَكُوا الْفَرْقَ قَالَ قَالُوا آمَنْتُ نُوحَ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَ بِالْبُرُوجِ آمَنْتُ, أمنت أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَ بِالْبُرُوجِ السَّرَاءَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ آَرَأَنُوا وَأَنَّ أَسْلَمَ مِنَ النَّاسِ أَنَّا غَافِرٌ عَلَى وَأَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَوْعِظَتُكُمْ وَرَضِقْنَاكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمْ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ قَدْ مَنَّ عَلَيْكُمْ الْقِيَامَةِ فِي مَا فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فَإِن كنت في وأنزلنا إليك وسأل الذين يقرأهم كثير من قبلك لقد جاءك الحق من ربك ولا تكون منهم تلين ولا تكون أنهم الذين كذبوا ما يعتلنا فتكون من خاصرين إن الذين عقل عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كلها المدير والعزاب والعليم فلولا كانت قرية لا من يدخلنا فيها إيمانا إلا قوم أيها سأما آمنوا شغرا عنه وعزاو الخزي في الحياة الدنيا ومن تعم إلى حين ولو شاء ربك لا آمن من في العرض لكلهم جميعا أفأنت تقنوا الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان نفسنا أن تؤمن إلا بإذن الله وتأجعل وماتون الآيات ومن نذرهم ومن لا يؤمنون فعليهم تذرون إلا مثلا يوم الذي خلوا من قبلهم قرفا تذرو إني معكم من المتذرين ثم نرجع صرنا الذين أمرنا بذلك حقا علينا ننج المؤمنون ولياهم الناس إن كنتم في شك من دنيا فدعوا الذين تعبوا من دون عبد الله الذي من المؤمنين وَأَنَا أَنَا قَدْ وَجَّهْتُ دِينِي حَنِيفًا وَلَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ مَا لَهُمْ مِنْ غَادِرٍ فَإِنْ صَالَتْ بِالنَّجْدِ الْمُقَالِمِينَ وَإِمَّا سَكَنَ اللَّهُ عَلَى أَشْفَالِهَا إِنَّهُ وَيَرْزُقُ مَخَائِرَ عَلَى رَادٍّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ مُنْظَرُونَ وَقَدْ واتمع ما يوحى إليك واصبر ياكم الله خير الحاكمين صدق الله العظيم